هل مظلوم من الشباب أن يربي نفسه أو أنه كان يجب أن يكون هناك جيل سبق هو الذي يربيه وينشيه على هذه الموية يعني أنا تذكر نور الدين محمود لما اغتصب بيت المقدس صنع منبرا إلى جوار منبره الذي يخطب عليه في دمشق وقال هذا المنبر إما أن أخطب عليه في المسجد الأقصى أو أن يخطب أو أن يخطب عليه ولد من أولادنا فيه في بيت المقصر صراحة الدين الأوباء كان يجلس يوما كان طفل قال فوقعت الكلمة من قلبي بمكان مكان فظلت في خاطري حتى خطبت على هذا المنبر في المسجد الأقصى وأنا أخطب وشاخصا أمامي نور الدين المحن.